لك يا رسول الله السلام من ضحي اجداني في أغنى وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين يلي على الخلق العظيم تزرع لنا الدرب القويم بالذكر الحكيم برجودي يا خير أنا اللهم صلي وسلم على محمد على أله وصحبه أجمعين مشهودي لك بين الوجود ما يوم تتناسى العمود يا صاحب القلب الودود أضحيتي في أرقى مقاب لك يا رسول الله سلام من بوح أشجال لزام يلي على درب الهدى اجمعنا في أغلى مرة Ymmärgä, على محمد اللهم صلي وسلم على محمد على ymmärgä, ymmärgä, ymmärgä, ymmärgä, يا منبع الحب الكبير ymmärgä, ymmärgä, ما بيني رحمة احترام, احترام اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في كل معاني والوصوف عيت على وصف الحروف صابت لنا أزكي القطوب ترسم لنا درب الوقاة إيه يا رسول الله السلام من بوحي أشجاني لزام يلي على درب الهدى تجمعنا في أغلى مرة صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد على الي و بين زوجاتك حبيب بعد بالحنايا بالمشعر بالسجار الله صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيك الشفاع نرتجيك والمولا قد أوحى إليك ياي مصلات الله عليك والآل والصحب الكرام. اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين.